أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أخلع من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثوادم طوها كذب بعث أشواها فقال لهم رسول الله لقد الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم بدم 119. فسواها ولا يخافوا قباها صدق الله العزيز